فان أضخل حديث كتاب الله تعالى خير هذه هدي, هدي محمد صلى الله عليه وسلم وسر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعه وكل بدعه ضلالة وكل ضلالة بالنار وبعد هذا الاستماع طيب في هذا الليل المبارك استماعنا مع إخوة كرام نقال سنة والجماعة نسأل الرب يستبات عن دين الحق ولا لا يجعلنا من العاصين ولا من هنا وخالفونا التوحيد في يوم من الأيام والتوحيد والمنهج سؤال الشيخ النبال رحمه الله التوحيد المنهج شيء واحد أم شيئين أم شيئين فقال فقف الله له واحد أو اثنين هذا جائز وزاكز توحيد المنهج كوحدة واحدة آه والتوحيد العقيدة يعني, يعني أركان الإيمان والمنهج هو موقف المسلم من الفرق الضار للمخالفة لهذه السنة والجماعة وإن أخطأنا يا إخوانا تردونا فنقرأ آيات القنام نقرأ آيات القرآن العظيم ونستعرضها حتى نوجد آيات تتكلم عن هذه الأمور الهامة ومنها يقع في سورة السورة قول الله سبحانه وتعالى فرع لكم من الدين مصى به نوحا والذي أوحين إليه ومصى نبي إبراهيم وموسى وعيسى ناقيم الدين ولا تفرقوا فيه قبرع المشركين ومستعوهم إليه الله السبلي من يشاء ويهدي إليه من يليه هل لا تتعب ولا تتعب لا نعم الصوت يصل الصوت على كل حال اللي فات إن شاء الله، أنتم تعرفون مقدمة هذه مقدمة للمجلس الطيب، قد الحاجة أو بعضها حتى ندخل في الأمر. وتكلمنا على الآية الكريمة التي جاءت في بسورة الشورى الآية رقم 13 و 14 و 15 ثلاث آيات من هذه السورة المباركة وغيرها من السور كلها مهمة ولكن هذه همنا وهي موضوع الساعة موضوع كل ساعة حتى تقوم الساعة وهي تفرق المسلمين إلى شعر أعزاب وهذا هو استمر في اقتتالهم لأن نشبقى بين شقين آه. أو بين أمرين يعني غير الوسط الوسط هو الإسلام ولكن الناس يغلوا في الدين كالخوارج وناس يجفون كالمرجئة فوقع الشقاق بينهما كلها كهم المسلمين وتقرق مدفعهم وتؤرق كل مؤمن مؤمنة فالينا أن نرى هذه الآية حتى نعرف كيف نعالج الأمر وكلهم كلكم الحمد لله عندكم فهم لهذا الأمر وقرر عليكم ولكن مجرد قرد الذكرى قال تعالى فذكى فإن الذكرى تنفع المؤمنين ذكر سبحانه وتعالى أول الرسل بعد آدم عليه السلام شراك المدينة وصل به نوحا آه. وهو نوح عليه السلام وآخره محمد صلى الله عليه وسلم آه. ونوح كانت شراعه معقوم في الشرك والتوحيد وعبادة القبور عبادة المقبورين تخليص الموتى الذي يقوله كثير من الأخوان وغيرهم أن هذا أمر عفى عليه الزمن ولا داعي له فلا أقول له لجلس موجودة في بلاد المسلمين آه. بكثرة ولكن أقل من أول وانصرفوا إلى مخالفات أخر ولكن لازم نجم نلاحظ أن هذا الأمر ينفع المسلم الداعية في بلاد الكفر فإن جنهم كله قائم على هذا تقديس القديسين وعبادة القديسين وأنتقال القديسين حالة فيهم روح الإله هذا الامر ينفع المسلمين وينفع الكفار الذين يريدون ان يخلوا الاسلام ويتغيروا عن من الشرك الى التوحيد نو عليه السلام واخرهم محمد صلى الله عليه وسلم ثم ذكر بين بينهما اثنين او ثلاثة من العجل من الرسل وهم موسى إبراهيم وموسى وعيش نيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام آه. وما اصابه نوحا والذي اوحينا اليك وما اصابه ابراهيم وموسى وعيسى انا اقيموا الدين ولا تفرقوا به هذا هو ربنا ربنا للرسل والعزم هذا راس الامر الاسلام معمول الصلاة وزر وزرع من الجهاد ولا يعفض الاسلام البعد عن هذه الخلافات والاسلام لا يقوم الا بطريق واحد وبعد واحدة ونحن اسمنا أهل السنة والجماعة الفرقة النازية الفرقة المنصورة فلسنا نحن أهل السنة فقط لا سنة وجماعة فلا يجب على كل جماعة من المسلمين وابقى الله سبحانه وتعالى إلى الدين الصحيح شكرا صف جلو كذلك إذا عبد الحمد الحمد آي علمى ربنا هؤلاء الرسل الكرام والعزم الرسل في هذه الآية الكريمة وبترة الحجاب أيضا جمع ذكر هؤلاء الرسل والعزم أرقى إنسان أرقى, إنسان يعني أرقى الناس وأعزم الناس خلقا اختارهم الله سبحانه وتعالى واصطفاهم على جميع العالمين فهذا أمر عظيم وذكر هؤلاء الرسل جميعا لأن لنا واحد لماذا ذكر في الآية ديئة وغيرها من الآيات حتى يعلم الناس أن الدين واحد كل رسل قال اعبدوا الله ملك من إله غيره فجاءوا بالتوحيد وإذا كله الحمد لله رد على من يزعم أن هناك أديان ثلاثة أديان ثلاثة موجودة والناس يقولوا ويكتبوا في الكتب ويقولوا في الإذاعات هذه يعني مصيبة كبيرة مقطأ كبير يعني مغارطات ليس هناك عند الله عند الناس يقولون ويجعون ولكن ليس عندهم دليل بل الدليل ضدهم ويضحضهم يضحض هججهم, هججهم فهذا كله لا نأخذ به فيجعون أن هناك دينا للنصارى الموجودين الآن واليهود أجل لهم دين عوجودون الآن لا ربنا سبحانه وتعالى كل هذه الأمور حلت ورد عليها القرآن العظيم بقول سبحانه وتعالى وما تفرق الذين أتوا الكتابة إلا بعد ما جاءتهم زاءتهم تبينة وما أمه الذي يعد الله بقصيمة ودين عنافاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ودين دين القليمة نمن الكافر الكتاب المشركين من يرجعن هم هؤلاء إذا كفروا الكتاب قالوا كما قال القرآن العظيم قال جهور زين عبد الله قلت إن صراطي حمد الله دخلوني بأفواهه قالون قلنا كفر من قبل قد تلام الله وأن يفكون فهل في الكتاب المقدس الان المسيح عبد الله المسيح كان مكتوب الآن هل فيه تتوحيد هل في توحيد هل في القران المسيح ابن الله هل في القرآن عزور رب الله؟ فهذا كله يذبقوهم لأن دينهم شرك أو مشركون ولكن الله سمهم اهل لأن كتاب لأن كتاب. هم غيروا وبدلوا ولكن نحن نقول عن آل كتاب وهم في الوقت نفسه مشركين كما جاء في الآيات دي وغيره من الآيات. مصر ما هو الذي اوحينا عليه؟ لا أنواع إيه السلام الى نمت الله واحد حملت له واحد. أنا عبد الله واتقوا وأطيعون. يعني تسمع كلام أحد، تسمع تطيع الله عن طريق أنا، لا ليس طاعة ليس الطاعة الله مجرد تقول أطيع الله، لا, لا بد أن تأخذ الدين من الرسول، وهكذا سورة الله في خلك أن كل رسول يلزم على القوم أن يتبعوه ويأخذ الدين منه، لأن الواحد ينزل عليه، ولا ينزل عليهم، فلازم يأخذ الدين. من نبيهم ولا يأخذوا الدين من غيره ولا ياخذوا من الأحبار والرهبان والذين تزاعموا المراكز الدينية إلا إن كانوا مسلمين ومعهم الدليل ونحن نتبع الأشياخ لا تقديسا لهم ولا عبادة لهم ولا إسمهم أشياخ طريقه ولكن نعبد الله عن طريق الشيخ لأنه هو يدلنا على الطريق السليم وربنا نبا إلى ذلك قال تعالى شاهد الله وأنه لا إله إلا والملائكة تؤول العلم قائما بالقسط لا إله إلا العزيز الحكيم لا يستطيع أن يقول واحد أعرف أن الموضوع وعندي الحل أخذ الدين من كتاب السنة لا يستطيع أن يأخذ إلا إن كان علما وصل إلى درجة لم يمل ولكن الإنسان المبتدئ أو اللي لسه لم يعَلِب الدين أو لسه بتعلم لا يأخذ الدين إلا عن طريق الأشياخ. ومع ذلك بعدما يتعلم يراجع الأشياء ويجارس الأشياء في كل وقت وحيل ولاش حياتك كا الحياة قتيبة إلا بجلوسك مع الأشياء قال تعالى وصل نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدات والعشي يريدون وجهه ولا يجعد عيناك عنهم تقولينك الحياة الدنيا ورثنا ما أخفناه خبر وعن دينه وتابعوا وكان أمرهم فوضى سام التفسير أن خ خص هذا بالفقراء سبب التنزيئ سبب النزول ولكنها بسرون قد عامة غني أو فقير يصبر نفسه قد يكون غني قد يكون فقير وإنك من الأغنياء ما ربنا وفقه بالدين الصحيح والعمر الصالح وسبق الفقراء بعضهم آه وكما قد الفقراء النبي صلى الله عليه وسلم آه سبقنا أهل الدسور بالجور الدرجات العلم وصلي نصمونا كما نصوم وننطفز أموال يتذكرون يزكون ويصدقون قال أن على ذلكم بعد الحديث على ما قد تفاكر الله وسمعه ليس لك على من وما خير لكم من ذلك تسبحون الله وتعبدون الله تكبرون الله يجبوا كل صورة ثلاثين وثلاثين وقالوا ما, ما فعلنا. قال فضل الله يعني كده وهذا الإنسان الذي يقول أنا أعمل بالدين عشانا في سبيل الله واروح في سبيل الله لا تسبيع صدقة والتحميل صدقه والتكبير صدقه أمر المنكر صدقه أمر معروف صدقه نهي عن منكر صدقة تحمل دفتك صدقه وبيمضع عليكم صدقة هذا كله سفى كماس التبليغ الذين يقول أخير في سبيل الله وتكون الأولاد والتجارات والمصالح والدراسة ويمسون في البلاد وليس عندهم التوحيد والمنج الصحيح لا يتكنمون إلا في الرقائق ومع كلام يقولوا أشيخهم وكلامهم هو, هو وكل من صب عن التوحيد الربوبية لا يتكنمون بالتوحيد التوحيد الخار ولا ينهون عن الشرك ولا ينهون عن البزع هؤلاء من السنة يسمعهم حتى لا يأخذ بكلامهم ولا هم بريق ولا هم أحوال يسافرون والشباب يحب السفر يحب التنقل يقدون معهم يتدجوم كل هذه ردود عليهم ولكنهم لا يرجعون إلا ان يشاء الله لأنهم لبسوا تلبسوا بهذا الده وهذه الأشياء والإنسان الحمد لله إذا وطقه الله إذا وثقه الله الدين الصحيح وعرب عرف السنة وأخذ من كلامهم هذا لبنا الصفا لبنا الصفا استفع. صبينا ثم أراد كتابه صبينا من عبادنا منهم ظالم النفس أول واحد منهم الذي يرتكب الأخطاء طمعت ليست قلدا وليس هذا ديدلهم ولكن يحصل منهم آه رد على الخوارج والذين يكفرونها سأل حا كبار إذا ميتوا خبرت ما أستاذ منو زمان منو وطقت كبر والقادر بإذن الله ذلك فضل ذلك والفضل الكبير من ربنا جعلنا من هؤلاء الذين استطاعوا ربنا فأنا الحمد لله ربنا على النعم والصفات لما يجعلنا, لما يجعلنا على سفية لما جعلنا على طريقه البلاد على الفرق لنا مواكب الحمد لله لسابتها نشمت على التوابع بفضل الله علينا آه فهذا الدين العظيم ربنا سبحانه تعالى أوحى إلى هؤلاء الأنبياء والعزم وايضا الأنبياء يخول منهم أو ربنا يديف معلوم أخرى تابع الرسول الأول أو تابع العزم وكلها جاء مكملة التوحيد او توابع التوحيد آه، توابع المنهج ليست هي مستقله لا, لا يمشي المنهج الا بهذه قراءته والفرح فلا بد ان نمشي نسير على هذا الامر ولا نعترض ونقول الامر بدات العقيدة والمنهج لا يعني كلها توابع له ولا بد ان يكون الانسان ياخذ بكل الدين قيمه الدين ونتفرقه فيه اي دين الدين الذي انزله الله والرسول صلى الله عليه وسلم ونعم ونزل لين تفرق الناس فيه كثير تفرقوا فيه واخترعوا فيه اقتراحات ودخل الناس فيه بأشياء ليس شيء من الدين فأنا نسير معهم لا الحمد لله ربنا جعلنا أشياء نمشي معهم ولا يكفينا الكتاب الشيخ مع الكتاب لا يكفي خلال كتاب كتاب يسيء أمطاعك إن شاء الله ولكن لابد أن تكون مع الشيخ تسمع منه وتساله ويجيبك قول اشياء مشايخ من سوايات مستويات ليس كلهم درجة واحدة درجات هم فهؤلاء كما قال ربنا قال يا العلم والإمام ربنا من جعلنا منهم ولكن مستويات قد تجد عالم أعلى من عالم في العلم ولكن كلهم لا بد أن يكون عندهم الإخلاص والمتبع الإخلاص والتفاوت الإخلاص أيه ولكن كلهم في إطار الكتاب والسنة في قصالة الأم بل أقول الكتاب والسنة في قصالة الأم أولهم الصحابة رضي الله عنهم ثم ما أنت عليهم بإحسان، آه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فما بإحسان؟ وربّه على حذرنا من مخالفته، كما جاءت في آيات القرآن، آه ولأن أشياء الذي يشق الرسول ما يمس به وما يشق الرسول ما يمس به أنت مايره الهدى والتبغاء المؤمنين، أول المؤمنين الصحابة رضي الله عنهم، آه فلِمَ تَوَلَّوا وَانْصُلِي زَهَنَ مَزَادَ مَثْلَهُ فَأَجْحُوجَ كُلُوا عَلَى مَنْ يُخَالِفُهُ ويسما بالصحابة ويتكلم عنهم بالسوق، ويتكلم عنهم ب... ب... ب... بكلام يفرق بينهم، آه. وهذا كله من الروافض الروافد الذين أثروا في الناس، الله الناس ذعف النفوس والقلوب، وقالوا بكلامهم وسدر جوه، طبعاً يستدرجك أي إنسان بكلام معسول أو ب شخصيه شخصية أو منافع عاليه عالية ت تعود على إنسان. يسلفه الى طريق ال وطريق البدع وإذا عين واحد قيم الدين وانت فرقو فيه، أيدي عرفناه، ما كتاب ورسوله فقط سلف الأمة، من كل يوم، وإذا عرفناه نعرفه تاني وتالت، ونكرره، ونكرر ونكرر ونكرر، ونفرح بهذا التكرار، لأن أقول هذا يجعل الإنسان يسأل، لا تخلوا الموعد ما عليه، ولكن إذا خرأت الآيات هي هي الآية. هذه الاحاديث كما قال اصحاب القلوب المريضه والذين ظلوا على سبيل السبيل ائت بقرآنها غير هذا ابدل ثم كنا ابدلهم من تلقاء نفسي أتبع لما يوحى إليه فكل هذه رد عليها القران فلا تفرق في الدين وهذا كله ينطبق على الناس الان متفرقون في الدين تركوا الثوابت والثوابت لا يختلف فيها اخير من الاخ والاسلمين ومن حبل راعي ما هو الله وغيره من أشياء راعي ما هو الله جميعا يقول من ترك أمرا من أمور العقيدة أو المنهج فإنه ليس من أهل السنة خلص معنى كلام السنة خلص لا يتركون شيئا مما تزاع في عقيدة المسلمين أو منهج المسلمين لأنه ثابت ثابت أقامة والكفار قبل ذلك يهود ونصارى أيام الرسول عيسى وموسى عليهما السلام آه كان عندهم ثوابت الدين بتاعهم كان صحيح وكان في التوحيد أساسه آه دين رسل جميعا فكان عندهم ثوابت ولكن لما غيروا وبدلوا ضع الثوابت فليس عندهم دعائم وليس عندهم أحاديث أو آيات من أو مقاطع أو إصحاحات في الإنجيل والتوراة يمشوا عليها لانها كلها أكثر محرفة والتحريف أساسه في العقيدة يتركوا أشياء لا بريق أحسن الولديك، أحسن الالتجار، أحسن صديقك من أساء اليك أحسن إليه هذه كلها أشياء الناس تفتن بها بريق، يتركونه في كتبهم حتى يفتنوا الناس بها ولكن الأساس ضائع أساس شرك وكفر ومروق عن الدين، الدين الصحيح هكذا والتفرق فيه فالتفرق في الدين مصيبة من المصائف ولم يبقى أن نراعي ذلك وأن نكون كلنا رجل قلب هذا الواحد وانا أتكلم وأقول أنه سنة الجماعة نبدأ أن يتصلوا ويتنافعوا ولا يتركوا بعضهم البعض المتفرقين لأن الحمد لله عندنا الدين الصحيح قلت الله وعندنا إخوة كثيرون من السلبيين. ولكن متفرقون فهذا يضعفهم بيضعفهم آه بيضعفون تقوى بالله ثم بإخواننا حتى نخف نأخذ قبل الثورة أو ال أو ال أو ال اعتصام المظاهرة نخف لله حتى يعرف الناس الدين الصحيح وأنا أدعو إخواني كلهم إلى التماسك والترابط آه. في بلاد الإسلام كلها بس تسعى ذلك سبيلا ونبدأ كل واحد ببلده ثم البلد الأخرى مهمة. مش ليه بيتعارض عشان دي متى مؤمنين بتاو دي واحد في كل بلاد الإسلام دول مسلمين بلاد كفرات كلهم مسلمون في جامعه قبل جنس فرد واحد اللي استخدموا نظاره اعضاء الحمى والسهر طيب يعني كنا نظرتنا عربيه اقليميه نظرتنا اسلاميه عامه النبي صلى الله عليه وسلم الناس كافه فيكون نظرتنا اقليميه ولا لا اهل مصر علماء و بتقولي أكفاء لا ليس هناك أخليمة في العلم وكثير من العلماء من بلاد فارس وكان في الإيمان قبل ما يجي بطن ال المغولية مغولية النار وقبل قبل بطن ال ال الزواحف إيران حتى اللي كان فيها وغيرها من البلاد دخل حتى عاجم دخل كثير منهم عاجم ودخلوا الدين وعرف الدين وألهم ربنا القرآن واللغة العربية وصاروا ان شاء الله سادة وقاده، فهذا كله نفرح به ان كانوا مع على خير كلهم على طريق واحد ونسعى اليهم ونبتصل بهم ونزورهم وانت عسل ذلك بالكل هاتف بالتليبون ونسعى بعضنا عن بعض, بعض. ونسبح هذه كلمة من القرآن وكلمة الحديث في دقائق حتى تكون الرابطة مستمرة بيننا آه يكون براحل الإمام متصل آه والسلسلة تمسك بعضها آه من أول سعابة إلى الأدات تقوى الساعة ونفرط عقد المسلمين حتى نرى ما حصل فيبد أدعوكم وأدعو أخواني أن نعرف الناس بنا لا يعرفونها اللي روحنا عندهم وأنتم مين من أين ما أوقفكم فين تبع لمعيش إيه تبعيش بإيه ليش لنا هذا كله لا يسبع علينا كلاما وسأني وعد طبيب قريب في المستشفى متعارف انت تبع مين في لا انا تبع السنة تبع بالنباز والالباني والنفس دي. آه. لا يعرفوش لا يعرفون انا يعرف راك ان هو صوفي او يضرب المدفع معنوش الدين انا كده وكان كتير بالاباء فوتنوا يمنع ولادهم كل حاجة خايفه جاي روح افريقيا هو راجل مسلم كويس وخايف يروح ماليبيه بيقتل ويقتلو يقول لك لا بلاش خليك عاج في البيت وصلي وصوم وخلاص ولا تذهب العلماء حصل هذا كثير حتى انا واحد من الناس الطيبين ان شاء الله قالوا يا لا يا ابويا قال لا ما تروحوش لا تو اجيب لكم الشيخ هنا ويأتي بالسيخ هنا عندهم ويجيبوا أو رجعوا بالسيارة أو يقاب السيارة عشان يديهم الدروس في التوحيد ومله وصاروا الحمد لله من من الطلاب العلم النابهين وأكده فهذه كلها مهمة المهمة كبر مشقمة لعهم منه كيف المشرك كيف يوفق إلى أن يوحد يدعو للتوحيد وهو مشرك لا يمكن آه اللي كمان يعني يمكن اللي بدل الطيب يأخذ الآية الكريمة يأخذ نبات في إذن ربي والذي يخاف اذا خرج الى نكده قد الساي يخرج توحيد ومين التوحيد ياخذ توحيد لا قلوهم قلوبهم في غمره لا ياخذون التوحيد ابدا فهذا كلهم فضل الله ان ربنا دلنا التوحيد يرينا اياته بهؤلاء الناس الذين كفروا وظلوا واشركوا اه ربنا بالتوحيد واعطى ايانا لعلنا نقوم بحق القيام كما مشي لا غير سبئ لمن يشاء ويجي من ينيب كل من يشاء الليشاء الله يعني وجد منه ميلا وحبا لله والرسول فأعطاه سبحانه وتعالى يعطي الشيء لمن يستحق سبحانه وتعالى وأما الناس الثانيين كما قال تعالى عن في الآية الكريمة وأما ثبور في فاستحبوا العمى على الهودة يعني يوم يودناهم الطريق يعني عن طريق الرسل وثمود إيه صالح عرفت كذاك شموه مصالح صالح يهدأهم صالح عيد مقبلك ودهم آيات عشان يا يمشوا يسيروا عليها فا فا هذا إلىهم قرأوا الطريق بس تعب والعمل هون آه قرأت عليهم تعب وعصب والمهنة وأكنه عليهم مشاة يعني مشاة مشي طاب من الجمال والكمال لما جاء بالغرض بالاحواء لا سبحانه وتعالى والله يعلم وحاجات شعاع وثلاثة الله كل ملائكة من الناس هذه كلها تأخذها ولو تبادل الجمال والكمال كمان في الله س جم الله من الأذان الذي يبني الله ويرجع إلى والله تفرق وإنما بعد ما جاءهم العلم بغي بينهم الآية القرية ايه أي ما مسافر أكو ما جاء من العيد، بع اللي ما ما مسافر أكو، تقول، يا رب لو شاء الناس، ما وما تفرق الذين اوتوا الكتاب إلا بعد ما جاءتهم البينة تفرقوا في الدين ولو شاء ربك جعل الناس أمة واحدة ولكن لولا شركهم نعم لو شاء الله كان له يرسل رسولا ولكن كيف يعلم يقيم الحجة على الناس ويتركهم سبحانه وتعالى لو شاء لأخذهم أخذ عزيز مقتدر ولكن سنة الله في خلق أن يترك الناس ويمهلهم ويعطيهم الفرص ولا يعترض إنسان على ناس معاندين مخالفين للدين ولا زالوا يقومون بالدعوة إلى الفساد وإلى تحريف الدين وإلى الضلال والكفر فإن رب الله يسأل عما يسألون فكن أنت وقف إن الحدوج أخي وعليك بالدين الصحيح عليك بالمحافظة عليه ولا تختلف مع إخوانك وكن هيئا ليئا مع أخيك المؤمن أما أهل فعليك أن تكون رفيقا بهم لأنهم مرضى تعالج المريض والأسير بأنك تعطي هذا العلاج بالحكمة إن